لا خوف عليهم ولاهم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفَبْنِ وَأَنَّ اللَّهَ لا يُضِيرُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ من بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَوْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُ وَالتَّقَوَّ أَجْرٌ عَظِيمٌ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوا فزادهم إيمانًا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل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 الاخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بإيمان لي يضر الله شيئا لي يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا ما نمل لهم خير لأمبوسهم إن أولي لهم ليزدادوا اسمهم ولهم عذابهم ما كان الله ليدرى المؤمنين على ما أنتم عليه حتى ينزل الخبز من الطيب وما كان الله ليطعكم على الغيب ولكن الله يجتبين ولكن الله يجتبين ورسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاه الله من قبله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة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 اتَّقُوا الَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُ فَالَّذِي قَتَلْتُمُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن كَذَّبُوا فَقَد كُذِّبَ رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالذِّكْرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كُلُّ نَفْسٍ النار فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاذ وما الحياة الدنيا إلا متاع القرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب فمن زحزح عن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 فنبدوه وراء ظهورهم واشتعوا به ثمنا قليلا فبكس ما لا تحسبن الذين يخرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنه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 جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذابا ربنا إنك من تدخلنا رف قد أخزيت وما لقائمين من أمم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 لا يغر أنك تقلب الذين كفروا في الدلاء متاع قليل ثم مأواهم جهنم ثم مأواهم جهنم وبسالم هذه لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار مخلدين فيها. وُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ اللهم صلِّ العِساد يا أيها الذين آمنوا صبِّروا وصادِّروا وراضِّقوا واتَّقُوا الله واتَّقُوا الله لعلَّكُم تفلحون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 خذتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعملوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طذن لكم عن شيء منه نفسا فكروه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وكسوهم وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وبذلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان ان منهم اشددا فادفعوا إليهم اموالهم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 وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النسك ولأبويه لكل واحد منهما السدس ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وولده أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أودين آباء من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهم ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أودين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 الذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأخلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة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 هم لتذهبوا ببعض ما آتيتهم إلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُهُنَّ الْمَعْرُوفُ فَإِن كَرِهْتُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُ شَيْءٌ وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ أَحَدَهُمْ نِصْفَ طَرَّ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا فَاتَّخِذُوهُ بِرِّتَانٍ وَاسْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم كثان حليبا ولا تنكحوا ما انكحوا ماك اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشه ومقت ومساء